الأخيرة ضيعت من إيدك معايا فرص كتيرة وبجدنا اللي وصلت له حبك ده كان من أول والغلطة الكبيرة أتمنين إن انت تتغير معايا وأنا كل يوم شايفك بتستعجب Ah, én aki nem بيها حدي اللي فيهم مكان أنا كنت حلمي وفرصة دي بسهودة ضيعت وإيدي كله بسواني هنسى كويش وخسرتي فيك هجات سليمة وأنا مش هعيش على ذكريات وحاجات هديمة كل اللي فاتعة تبرمت valeszni elni